والركع السجود وإذ جعلنا البيت يعني واذكر حين جعلنا البيت بيت الله الحرام الكعبة المشرفة مثابة للناس مرجعا يأتونه ويثوبون إليه يرجعون إلى أهليهم ثم ما يلبث الواحد منهم أن يتجدد شوقه إلى هذا البيت العتيق فتتوق نفسه لمعاودة زيارته وهذا من خصائصه فذلك لا يوجد لموضع في الأرض سوى بيت الله الحرام كلما قضى الناس وطرهم وعادوا إلى أهليهم عادت وتجددت أشواقهم لمعاودة زيارته مثابة للناس كما قال الله تبارك وتعالى عن دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة أفئدة هي القلوب قيل لها ذلك لكثرة تفأدها وتوقدها الخواطر والإرادات والافكار أفئدة من الناس تهوي إليهم فاستجاب الله عز وجل دعاءه فصار بيته الحرام بهذه المثابة مثابة للناس وأمنى يعني أنهم يأمنون فيه لا يغير عليهم عدو وقد قيل إن مكة من أسمائها كما هو معلوم بكه قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة فلم يتسلط عليها أحد من الجبابرة وكما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى أهلك أهل الفيل وذلك في قوله تبارك وتعالى مسطور ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضلي وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أكذا كانت نهايتهم فهذا كما قال الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا فمن دخل بيته الحرام فينبغي أن يكون آمنا فهذا أعظم مكان يأمن الناس فيه على أنفسهم وعلى دمائهم واعراضهم واموالهم ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فعل الاراده يعدى بنفسه تقول اراد عمرا طعاما لكن هنا قال ومن يرد فيه بالحاد فعداه بالباء ما يرد بإلحاد فإذا كان فعل الإرادة لا يعد بالباء فهذا يدل على أن فعل الإرادة في بطنه فعل آخر هذا ليسميه أهل اللغة التضمين يعني ضم معنى فعل آخر يصح أن يعد بالباء ما الذي يصح أن يعد بالباء؟ فعل هم هم بكذا هممت بكذا هممت بالسفر هممت بفعل كذا فيكون فعل الإرادة هنا مضمن معنى الهم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إلحاد الميل ميل عن الحق يعني يريد يهم مجرد الهم ببيته الحرام الهم بالإلحاد بالميل بظلم الناس بأذيتهم بالإساءة إليهم بالسرقة فيه أو بتتبع أعراضهم وعوراتهم أو نحو ذلك نذقه من عذاب أليم نذقه فعل الإذاقة يدل على أن هذا العذاب يصل يتغلغل كأنه شيء يذاق الذي يذاق بالعذاب هو الشيء المحسوس فهذا عذاب يصل إلى العظم فيذوقه الإنسان نذقه من عذاب أليم تنكير العذاب يدل على شدته وعظمه نذقه وهذا في الدنيا قبل الآخرة نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هذا كل من يريد أن يخيف الناس في بيت الله الحرام في الحرم كله من أوله إلى آخره البقاعة الطاهرة منا من الحرم ومزدلفة من الحرم وعامة مكة من الحرم ما اشتملت عليه حدود الحرم التي حددها الشارع وجعل من ورائها المواقيت كأنها حرم آخر يحوط الحرم ويكون كالسياج عليه له أحكامه التي تختص به ومن يرد فيه بإلحاد فهذا وعيد لكل من تحدثه نفسه بفعل ما لا يليق في حرم الله عز وجل من قتل النفوس أو ظلم العباد أو العدوان بأي نوع عليهم وأعظم هؤلاء أضيافه تبارك وتعالى الذين جاءوا استجابة لدعوة إبراهيم بأمر الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميم فالويل كل الويل لمن اعتدى عليهم أو ظلمهم أو أخافهم أو قتلهم أو هم بذلك مجرد الهم معلوم أن من هم بسيئة فلم يعملها فلا يؤاخذ على السيئة بل إذا لم يعملها كتبت له حسنة في الحرم شيء آخر مجرد الهم إذن المعصية في مكة ليست كالمعصية في غيرها كل إلحاد كل ميل عن الجاده والصراط المستقيم ليس كوقوعه في مكان آخر على وجه الأرض وكذلك هنا في هذه الآية الكريمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه فلا يصح بحال من الأحوال أيها الأحبة أن يخوف الناس في الحرم سواء كان ذلك بقصد أو كان ذلك ببلاهة بقصد أن يكون الإنسان يريد الإساءة إلى الحرم وأهل الحرم فيبث الشائعات والمخاوف يوصل رساله في النهاية إلى الناس إلى العالم يقول لهم هذا مكان خوف هذا مكان غير آمن فتنقبض نفوسهم من التوجه إليه وقد يكون ذلك ببلاها ببلاها كيف تكون هذه البلاها تكون أيها الأحبة بهذه الآلات التي صارت في يدي كل أحد مواقع في الحرم تحت الانشاء. يتوقع كل شيء تحت الانشاء. يتوقع كل شيء قد لا يشعر الناس بهذا لأن كل أحد مشغول بالطواف وبالسعي والمناسك لا يشعر بشيء فيأتي من يصور نار تشتعل في ناحية مثلا من حرم الله عز وجل في هذا الموضع الذي لا زال تحت الإنشاء هناك أعمال هناك حداده هناك لحام هناك أشياء يتوقع أن يحصل شيء فيأتي هذا يصورها لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم سلم المعتمرين اللهم سلم المعتمرين يصور اللهم سلم المعتمرين سجل هذا ليه لماذا يسجل هذا الكلام ما هي المصلحة الشرعية والعقلية والواقعية والبيئية وكل شيء مصلحة واحدة أعجز وأنا أقلب هذا من كل وجه أبحث عن مصلحة واحدة لتصويره والله ما وجد يصور ينشر ليه الرسالة التي في النهاية قصد أو لم يقصد ستصل للناس ترى هذا موضع خطر ترى المجيء إلى الحرم يمثل خطورة كثير من الناس يخافي أخوان نحن في الحج مرت سيارة على علبة عصير وتعرفون علبة العصير أحيانا إذا وطأت عليها السيارة كان لها صوت فرجل من الأعاجم يدف امرأة كبيرة في عربية في فجاج مناء فلما سمع الصوت فزع وتوقف وترك العربية وجلس يتلفت إلى الخلف ويبحث فقلت هون عليك هذه علبة عصير هون عليك انطلق بعربيتك من فيها لا تتوقف ترك كل شيء ذهل علبة عصير من اين جاء هذا الرجل هذا الخوف من هالمشاهد هذه المشاهد اللي تصور اللقطات هذه اللي تنشر أيها الأحبة ما نفعها وما جدواها هذا حرم الله ينبغي من يأتي إليها أن يشعر بالأمن الكامل فحينما نرسل مثل هذه الصور نصورها نبعثها إلى الآخرين كأننا نقول هذا مكان غير آمن ثم إن حرم الله عز وجل لا يقبل المساومة في هذه القضايا ولا يقبل مزايدات من أي جهة كانت الجميع يحافظ على الأمن ولا يصح بحالة من الأحوال أن يكون أحد من الناس من يدعي الإسلام أو ينتسب إليه يكون سببا لإخافة الناس في حرم الله عز وجل وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تخذوا من مقام على القراءه الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصدق على المكان المعروف الذي فيه موضع القدمين حجر كان يقف عليه في بناء الكعبة لما ارتفع البناء من مقام إبراهيم ويصدق ذلك يعني يصلي خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وقرأ الآية فدل على أنه يدخل في هذه الآية دخولا أوليا يصلي خلفه وهذه الآية تدل على هذا بعد الطواف وليس مطلقا فإذا طاف صلى ويدخل في مقام إبراهيم ما قاله جمع من السلف مقامات إبراهيم لأن مقام مفرد مضاف إلى معرفة وهو إبراهيم فالأعلام معارف مقام إبراهيم مضاف ومضاف إليه والإضافة إلى المعرفة تكسبه العموم يعني مقامات إبراهيم عليه السلام ما هي مقاماته؟ مقاماته في الحج أين؟ مينة؟ الجمار؟ مزدلفة وعرفة هذه مقامات إبراهيم الصفا المروه كل ذلك يدخل فيه والمصلى المقصود به على هذا المعنى المتعبد يعني مقامات ومواضع للتعبد لله عز وجل بما شرع ما الذي شرعه في مزدلف المبيت ليلة النحر في عرف الوقوف اليوم التاسع وليلة العاشر لمن؟ أدرك إلى ما قبل الفجر ولو بلحظة فجر يوم النحر ومنا في يوم النحر وأيام التشريق هذا كله داخل في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين عهدنا إليه أمرناه بذلك أوحينا به إليهم طهر بيتي إضافة هنا إضافة التشريف للطائفين والعاكفين والركعي السجود لمن يطوف في هذا البيت أو يعتكف أو يصلي فيه حيث عبر عن ذلك بالركوع والسجود كما سيأتي فقوله تبارك وتعالى يأخذ من هذه الآية جعلنا البيت مثابة للناس يتثوب إليه نفوسهم وترجع إليه أبدانهم مرة بعد مرة كلما تفرقوا عادوا إليه فهذا آية من آيات الله عز وجل في هذا الخلق وفي هذا البيت الحرام فقد ذكر الله عز وجل ذلك وهو أمر يجده كل أحد في نفسه لا يستطيع دفعه ثم أيضا لاحظ الترتيب في هذه القضايا المذكورة. يقول الله عز وجل: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتِه للطائفين والعاكفين والركع والسجود. ذكر ثلاثة أنواع من العبادة. الطواف وهو أخصها قدمه لأنه لا يكون بغير بيته الحرام. لا يوجد مكان في الدنيا يطاف فيه سوى الكعبة. هي المكان الوحيد. التي تتعلق بها هذه العبادة ثم ذكر بعد ذلك الاعتكاف فالاعتكاف يكون في المساجد فقط لا يكون في موضع آخر فذكره بعد الطواف ثم ذكر الصلاة الركع السجود لأن الصلاة لا تختص ببيت الله الحرام ولا تختص بالمساجد بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فجاء بهذا الترتيب الأخص ثم بعد ذلك الأقل خصوصية ثم بعد ذلك الأعم ثم تأمل قوله تبارك وتعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين إلى آخره ذكر التطهير هنا لا يدل على أن البيت نجس فيحتاج إلى أن يطهر وإنما المقصود تطهير التعبد مطلقا طهر بيتها فيدخل فيه الطهارة الحسية والطهارة المعنوية تعاهد البيت بالتنظيف ولا يجوز تلويثه وينبغي أن تحفظ قدسيته وحرمته وهذا كما خاطب الله به إبراهيم واسماعيل عليهم الصلاة والسلام فيجب على كل أحد أن يراعي حرمة البيت وتطهيره ويدخل في ذلك الطهارة المعنوية من الشرك عبادة غير الله ودعاء غير الله وقد طهره النبي صلى الله عليه وسلم من الأصنام التي كانت على الكعبة وعلى الصفا كما هو معلوم فهذا كله من تطهيره يطهر من الأرجاس والأدناس والنجاسات الحسية والمعنوية فهذا التطهير لا يختص أيضا النجاسات وإنما من كل ما يلوثه تأملوا أيها الأحبة حالنا تأملوا حالنا في المشاعر وفي الحرم المشاعر يأتي الناس إلى المشعر إلى عرفه مثلا وهي نظيفة فإذا خرجوا منها رأيت حالا لا تسر. لماذا؟ لماذا لا يراعي كل أحد حرمة المكان ويضع هذه الأشياء والنفايات في المواضع المخصصة لها ويخرج الناس منها كما كانت أما قلة المبالات هكذا فيتم تنبع قلة تعظيم وتنبئ للأسف عن ثقافة غير جيدة فإن تربية الناس وثقافتهم تبدو على تصرفاتهم في مثل هذه المقامات هذا الإنسان اللي يلقي في كل مكان وفي الطريق وفي حتى يتحول المكان إلى حال لا تسر هذا خلاف التطهير الحرم تلويث الحرم بما يكون من الأطفال من غير مبالات ولا اشعار في أن هذا الصبي قد بال في هذا المكان أو نحو ذلك فياتي الناس تلويث الحرم ببقايا مما يتركه الناس من طعامهم ونحو ذلك تصور لو أنه أتيح للناس في الحج وفي رمضان أن يدخلوا ما شاءوا من الأطعمة كثير من الناس يغضب إذا منع من إدخال الطعام في رمضان في وقت الإفطار أو في غير وقت الإفطار يغضب تغضب لماذا؟ هذه مصلحة الحرم صور لو قيل للناس أدخلوا ما شئتم كيف سيكون حال الحرم وفرش الحرم وهل سيجد الناس مكانا يصلون فيه ورائحة الحرم ولكن في كثير من الأحيان الإنسان لا ينظر إلا إلى نفسه وشهوته وحاجته نظرا لا يجاوز أنفه يعني لا ينظر إلى المصلحة البعيدة المصلحة العام مصلحه الحرم مصلحه المصلين فهذه هذا كله يدخل في التطهير تنظيف المكان أما ان النوى مرمي على السجاد والناس يصلون العشاء والتراويح والنو يعلق في ثيابهم وهذا يمشي على الفروش بين عليه وهذا يحمل المياه وكانه لن يصبر حتى يصلي هذه الصلاة يضع هذه الكاسات يصفها ويأتي الناس لا يرونها ممن يجوبون ما بين الصفوف في صلاة التراويح أو القيام فهذا يضرب هذا الكأس وهذا يضربه برجلة من المصلين أمامه لا يشعر به ويتلوث الفارش ويتلوث كل هذا إذا جاء المطر وغلفت هذه الفرش عن الناس انظر إلى حالنا كيف نتسارع إليها وننتزعها انتزاعا كل يريد أن يجلس ولو كان ذلك على حسابي. فيها ليست هذه حالنا فأقول هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به من التطهير ولذلك فان الحائض لا تدخل وهذا داخل في التطهير وكذلك أيضا الجنوب لا يدخل في المسجد أو في الحرم إلا عابري سبيل حتى تغتسل هذه أماكن تحتاج إلى تطهير ولا يصلح فيها شيء الجماع ونحو ذلك أو اللغو على كل حال أتوقف هنا وأكمل هذه الآية إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم سلام الله